كن نداً كن غيمةً مطراً واغمض يديك على نيرانها لترى لن تفهم الحب حاول إن وقعت به أن تفهم الفأس لا لأن تفهم الشجرة لن تفهم الحب حاول إن وقعت به أن تفهم الفأس لا ولا تفكر كثيراً داغدا لغد واضر جنون الهوى حتى وإن غدر لا تفكر كثيراً داغداً لغد واضر جنون الهوى حتى وإن غدر فيا ورد يملك عطراً وهو يسكنه والليل مهما سرى لن يملك القمر Ha nem nem értem,